وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم, لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا وَلَا الأرض ولا أصغر ولا أصغر جديد. أفترى على الله كذبا أنديدنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا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 جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وادعلنا بينهم وبين القرى التي بارتنا فيها قرى ظاهرة, قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا فَسَنُدْخِلُهُمْ بِالْأَخْسَرِينَ بِلِيسَ ظَنُّهُ فَتْبَعُوهُ ظَنُّهُ فَتْبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مُنْفِكٌ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ ظَنَنْتُمْ أَنَّهُم مقالَالَ ضَاتٍ في السماء مقالَالَ كَاتٍ في السماتِ وَل الأوودِ وَماللَهُ فيهم م شلكِ وَماَا لَهُ مِنْهُّ بيد من وَلَا تَفَرُ الشَّفاد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 تَنَزَّلَ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صادقين مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّ مِيعَادَ اللَّهِ لَا تَسْتَخِفُّونْ عَن كُلَّ لَيْلٍ وَالنَّهَارِ يَأْمُرُونَ نَا أَنْ نَكْثُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَدَدًا وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ Kalo قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ له وَمَا أَنفَقْتُم مِّن بل كانوا يعبدون الدين أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضررا ونقول ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلاعون